دنيا ما تسوى تعاني الهم مضايق حزيني شعل ايامي كماني طرب افراح السنين طرب افراح السنين دنيا ما تسوى تعاني الهم مضايق حزيني اشجعه من خصالك والمحبة في ضميرك والفرح كنا مطالك روحوا لو خلى أميرك مدي يدك للسعادة زد في مدة يديك الهنى يبغى يرادة ما هو كل مرة يجي درية مجس وتعاني لهم الضايق حزين شعل الأيام كماني بصاح السنين ابتسامه في صباحك تحيا في روحك امل وحزنك وماضي جراحك دفنه تحت الرمل لمتى تزرع همومك والكابه على يومك وما تبي قلبك يلومك على عجزك والكسل والكسيل دنيا ما تسوى تعاني لسم الله العزياني دم دم دنيانة متسوى نحياها تؤلم خلنا وحدة وبنقوة نرفع الفرحة علامي خلنا وحده وبنقوة نرفع الفرحة على دنيا ما تسوى تعاني لهم الضايق حزي شعل الأيامك أماني طير بفراح السنين طير بفراح السنين